الفلامر تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذرنا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 ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون اليه امرجعكم جميعا وعد الله حق اننه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 فالأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك كما أههم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا من الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم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 كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ولم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في ارْضِمْ بَعْدَهُمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 إني أخاف إن عصيت ربي على بيوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به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 ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم مكر في آياتنا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَמْكُرُونَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَמْكُرُونَ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 فَلَمَّا انْجَاهُمْ إِلَٰهٌ مِّنْهُمْ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ متاع الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَا أيها الناس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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت ورَنَ أهلها أنهم قادرون عليها. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها حَتَّى إِذَا أَخْلَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم, فزيلنا بينهم وقال بينهم شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ونا إن الله لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 وَإِمَّا نرينك بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الله شهيد على اللَّهُ شَهِيدٌ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 ثُمَّ نَطِيلَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 ادين لكم ام على الله تفترون وما ان الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه وما ان الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 ذات لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض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 ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض إِنَّ عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأٌ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٌ وَتَلْكِيرٌ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ثم قضوا الي ولا تنظرون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 واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنكرين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 قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبائنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 أَوْ قَالَ مُوسَى ما جئتم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ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 قوم قبلاتهم وأقيم الصلاة, وأقيم الصلاة وبشر وقال موسى ربنا إنك آتيت في وملأه زينت وموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو وأنا من المسلمين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 ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إِنَّ الذين حقت عليهم كَلِمَةُ ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيَةٍ حتى يروا العذاب الأليم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 كِمْ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ